جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين جاء سؤال في تكرار الاستخارة هل يكرر الإنسان؟ المشروع للعبد أن يستخير الله سبحانه وتعالى ويقدم على الأمر فاذا اطمأنت نفسه وتيسرت الأسباب مضافه وإذا انقبضت النفس أو وجدت بعض الموانع انصرف عنه وإذا استجد أمر في موضوعه استجد أمر آخر في في موضوعه واستخار لأجله لا باس بذلك إذا عاد الاستخاره مرة ثانية لأمر استجد في الموضوع الذي هو يستخير فيه فلا بأس بذلك نعم. هل هناك سور معينة في صلاة الاستخاره تقرأ الطرق التي ورد فيها هذا الحديث ليس في شيء منها ذكر لسور معينة تقرأ عند صلاة الاستخاره ولهذا ليس هناك سور معينة أو سور معينة تقرأها في الركعتين بل تقرأ ما تيسر من القرآن ولم يأتي شيء يدل على تخصيص سور معينة تقرأ في صلاة الاستخارة يقول ما معنى الحدث في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا إلى آخره يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد فالمراد بالحدث أي الحدث في الدين أن يخترع الإنسان أو ينشئ عبادة أو عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يخترع امرا أو عملا يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة أو حديث لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في في في سنة فهذا هو الحدث الحدث هو اختراع في الدين وأمور تخترع في الدين يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال من أحدث حدثا أي أنشأ بدعة واخترع أمرا في دين الله سبحانه وتعالى وقول أو آوى محدثا ويروى أيضا بلفظ أو آوى محدثا أو محدثا أي نصر بدعة وآوى محدثا أي آوى صاحب حدث أي يده ونصره وأعانه قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا نعم تقول هل يجوز للصائم أن يستخدم سواكا مختلطا بطعم الليمون أو بذوق آخر ألا السواك للصائم لا بأس به سواء في العصر أو في أول النهار لعموم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لولا لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك عند كل صلاه فالصائم له أن يستاك في أول النهار وفي آخر النهار ولا حرج في ذلك وليس هناك دليل واضح يمنع الصائم من السواك لكن إذا كان السواك فيها طعم مثل أدخل في طعم فواكه أو حلوى أو شيء من هذه الأمور ليس له أن يستاك بها لأن هذا الطعم يكون في لسانه ويتحلل إلى جوفه فليس له أن يستاك بمثل بمثل ذلك أما السواك المعروف فله أن يستاك به سواء في أول النهار أو في آخر النهار ولا حرج نعم وقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلوف فما الصائم المراد بالخلوف الريحة, الريحه التي تنبعث من جوف الصائم والريحه منبعثة حتى مع السواك لو استاك الصائم فالريحه تنبعث من جوفه فاستدلال البعض بالمنع بهذا الحديث لا وجه له فالصائم له أن يستاك في أول النهار وفي آخر النهار ولا حرج عليه نعم يقول نرجو نصيحة في مسألة إهدار بقايا الطعام خصوصا ما يحصل في ساحات الحرم الذي ينبغي على المحسنين وأهل الفضل ومن يعملون على تفطير الصيام أن يحترموا نعمة الله سبحانه وتعالى وان يحافظوا عليها وأن لا يكون إهدار لها وإضاعها للأموال قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فالذي ينبغي على أصحاب السفر والذين يتفضلون بتفطير الصائمين كل واحد في سفرته يعتني بالطعام الذي عنده تمرا أو خبزا أو لبنا أو غير ذلك ويجمعه جمعا رفيقا ثم إذا كان صالحا يعطى للفقراء في أماكنهم، وإذا لم يكن صالح للناس، يعطى للبهائم والدواب، يجمع الخبز والفضلات وتعطى ل للبهائم والدواب ولا يكون هناك إضاعة لهذه الأمال، هذا أمر ينبغي أن أن يتنبه له نعم. مر معنا في حديث أبي بكر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، نعم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يقول لماذا خص في هذا الدعاء الاستعادة من عذاب القبر ولم يذكر مثلا عذاب جهنم عذاب جهنم جاء معنا في أدعية متقدمة ذكر فيها عذاب القبر وذكر فيها عذاب جهنم وهنا ذكر عذاب القبر وحده لأن من نجى من عذاب القبر نجى مما وراءه لأن القبر أول منازل الاخره فمن نجا من من عذاب القبر نجى من من, من العذاب الذي وراءه فالقبر أول منازل الاخره والعبد يكون منعما في قبره ومعدبا في قبره فاكتفى به وفي بعض الأدعية يضم إليه عليه الصلاة والسلام عذاب جهنم وفي بعضها يضم إلى عذاب القبر فتنة القبر وفي بعض الأدعية يضم إلى عذاب النار فتنة النار فتتنوع الأدعيها الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل الواجب على الإنسان الرضا بالقدر أو بالمقدور ال... الواجب الرضا ب... ب... بالقدر الواجب الرضا بالقدر أما الرضا ب... بالمقدور فليس واجبا بل ينظر في المقدور ما هو ي... يرضى... ي... ي... ينظر في المقدور ما هو قد يكون المقدور ذنبا فليس العبد ان يرضى به بل يبغضه ويكرهه ويجاهد نفسه على التخلص منه والبعد عنه فالرضا بالقضاء وأما الرضا بالمقدور فهذا بحسب المقدور إن كان المقدور خيرا أو رحمة أو نعمة أو فضلا يرضى به وإن كان معصية أو ذنبا فإنه يبغضه ويسأل الله عز وجل أن ينجيه منه ويسلمه منه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.